بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء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 رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم ارزقنا خشيتك